موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ك ا ن ه a l o u うん。<音楽><音楽> من ا ل ل إلا ل ه ا ق و م ا ل ك الله ف ف ر و ن م ا د خ و ا ع ل ي ق الحسنى و ا يا أيها العزيز ا وأهلنا اضطر وجئنا ب ب Allah 「ああ قد جعلها ربي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو اما بعد أ ن نزغ الشيطان بيني